الأدبات في رمضان حلقات غنائية يكتبها للإذاعة عبد الله أحمد عبد الله أداء العربي سلطان اداباتي في رمضان اخراج وتقديم فتحي عبد الكريم